Alhamdulillah, Alamin سبحان الذي أسرى بعبده لينا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب واجعلناه هدى لبني إسرائيل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 لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَدَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا أفعولاً ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمدناكم بأموال وبنين وأمدناكم بأموال وبنين ودعناكم أكثر نفيراً إن أحسنتم أحسنتم لأفسكم وإن أساءتم فلا harm فإلى جاء وعد الآخرة ليسجُدون وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما على تتبيرا عسى ربكم أيه يرحمكم وإن عدت عدنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ لِّلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرُ أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان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 لتبتقو فضلا من ربكم ولتعلمو عدد السنين والحساب وكل شيء فصله تفصيلا وكل إنسان ألزم له طائره في علقيه ونخرج له يوم كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى